وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جردا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آ ي ا ت ن ا عجبا اذ اوى الفديه إ ل ى الكهف فقالوا ربنا موسوعه ن لذنك رحمة النابلسي ن ع ن للعلوم ا ل ا س ل م ا ل ب ي ه اسماء الله ب ا ل ح س ة إ ن ه م ف ت ي ه امنوا بربهم و ز د ن ا ه م هدى وربطنا على قلوبهم إ ذ ق ا م و ا فقالوا ربنا رب السماوات و ا ل أ ر ض لن ندعو من دونه إ ل ه ا لقد قلنا إ ذ ا شققا هؤلاء قومنا اتخذوا من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 فابعثوا وحدكم بورقكم هذه الى ا ل م د ي ن ة فلينظر ايها أ س ك ى طعاما ف ل ي أ ت ك م برزق منه وليتلطف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 موسوعه لا ريب ا ل ن ا ب ربهم أ ع ل م بهم قال ا ل ذ ي ن غ ل ب و ا ع ل ى أمرهم لنتخذن ع ل ي ه م م س الاسلاميه ك ر ا ب ه كلبهم و ي ق و ل و ن خ م س ة س ا د س ه م كلبهم م ر ج النابلسي ق ل م ل ع ل ه م الاسلاميه ي ع م ه ف ي ه م منهم أحدا و ل ا ت ق و ل من شيء إني شيء ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ذ ا رشدا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 ولا م و ت و ع ه النابلسي ل ل ع ن و م ا ل ا س ل ا م ي ا ان بهم ثراد قوى يستغيثوا ي غ ا ت و ا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إ ن الذين آ م ن و ا و ع ب ر و ا الصالحات إ ن ا لا نضيع أ ج ر من أ ح س ن عملا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 وهو ظ ا ل موسوعه النابلسي أ ت د للعلوم ا ن ه ا م ق ل ب ا ق ا ل له ص ا ح ب ه ه و م ي ح ا ر ه اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من ن ط ف ة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي أ ح د ا ولولا إذ د خ ل ت جنتك قلت ما شاء الله لا ق و ة إ ل ا بالله إ ن ترني أ ن ا قل منك مالا وولدا فعسى ربي أ ن يؤتين ي خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أ و يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له ق ل ب ا و أ ح ي ط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ماء فيها وهي خاوية على عروشها ويقول ه خاوية عروشها و ي على يا ل ي ت ن ي لم أ ش ر ك ب ر ب ي أ ح د ا ولم تكن له ف ئ ة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كما, إن أنزلناه, من السماء كما إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما, هشيما تذروه الرياح وكان الله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 وعرضوا ِ على ربك َّ خفا لقد جئتمونا ُ كما خلقناكم اول مره بل زعمتم أ ن لم نجعل لكم موعدا وَوْضِعَ الْكِتَابُ فترى الْمُجْرِمِينَ فَتَرَى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أ ح د ا واذ قلنا ل ل م ل ا ئ ك ة اسجدوا لادم فسجدوا إ ل ا إ ب ل ي س كان من الجن ففسق عن أ م ر ربه افتتخذونه وذريته واولياء من دوني وهم لكم عدو موسوعه ا ا ل ن ا خ ل ق س م وما كنتم اتخذ كنتم ا للعلوم ض الاسلاميه نادوا شركائي ذ ن ا س م و ا ن ا ب ي ن ه م م و ب ا ورأى ا ل م س ن ى وما الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس ان يؤمنوا إ ذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إ ل ا ان ت أ ت ي ه م ا ن ر س ل ل ا م ر س ل ل ي ن إ ا مبشرين ومندرين ي و ج الله د ا ذ ي ليدحضوا ن كفروا بالباقل ب الحسنى ق واتخذوا آياتي وما ف أ ع ر ض ع ن ه ا ونخي ما قدمت ل ه ل ى ق ل و ب شركه ن ة ي ف و ع و ف ي آ ذ ا ن ه م و ق ر ا وإن تدعهم إلى تدعهم الهدى ربحيه ت د و ا إ ذ ا أبدا و ر ب ك ا ل غ ج ت ر ا ع ي لو ي ؤ ا خ ذ ه ا بما ك س ب و ا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى ه ل ك ن ا ه م لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا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 استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أ ن ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أ ج ر ا قال هذا فراق بيني وبينك س أ ن ب ه ك ب ت أ و ي ل ما لم تستطع عليه صبرا أ م ا ا ل س ف ي ن ة فكانت لمساكين يعملون في البحر ف أ ر د ت أ ن اعيبها وكان وراءهم ملك ي أ خ ذ كل س ف ي ن ة غصبا و أ م ا الغلام فكانا بواه مؤمنين فخشينا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 ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إ م ا أ ن تعذب و إ م ا أ ن ت ت خ د فيهم حسنا قال أ م ا من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إ ل ى ربه موسوعه ا ل ن ا ب ل س م للعلوم الاسلاميه اسماء الله من م ن أ ر ا يسرا ثم أتبع س ب ن ى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 موسوعه النابلسي ن ا للعلوم ي ن ق الاسلاميه ويبرغ قطرا عليه ف موسوعه ط ع ا ي ظ ه النابلسي ه ب ل ل ع ل و ك ا ن وعد ربي ح ق ا و ت ر ك ن ا ب ع ض ه م ي و يوم في ب ع موسوعه ن النابلسي للعلوم ي ن الاسلاميه ك اسماء الله الحسنى أ ف ح س ب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل ي س ع ه موسوعه في الحياة الدنيا ه م ي ح ب ن أ ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ب آ ي ا ت ربهم و ل ق ا ه فحبطت أ ع م ا للعلوم ه م ف ا ق ي ه م ي ا ل ق ي ا م ة وزنا ذ ل ا م ي ه وكفروا واتخذوا آ ي ا ت ي ورسلي هزواء ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا